هله عدت سلسلةت للرضيع شبت تنزل وتد الرق ببرضو لسا ما إلها حلا بالبلي ما تنسى في صاروخ الفجر ترى القدس المحتله من غزة للمطلة من غزة في المية وسبعة في في والجبين صايب ما ينصد في صواريخ أحجار تسجيل ومزيد قادم من هالويل من جند المولى في الأرض ورجال طيور الأبابيل صواريخ أحجار تسجيل ومزيد قادم من هالويل من جند المولى